أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قالوا ضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله ومن الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولها هكذا لا تعين عليه الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 الحد لغة هو ما يحجز بين الشيئين ويمنع اختلاطهما وقيل إن الحدود الشرعية من جلد أو قطع يد أو غير ذلك من الحدود الشرعية سميت حدودا لهذا المعنى لأنها تحجز وتمنع ولهذا الحدود الشرعية تعتبر زواجر وجوابر في الوقت نفسه تعتبر زواجر لأنها تحجز وتمنع وتردع وتخوف الناس من اقتراف هذه الأعمال أو الجرائم حتى لا يبوء الإنسان بهذه العقوبة الدنيوية إضافة إلى ما هو متوعد عليه بعقوبة في الآخرة فالحدود زواجر بمعنى أنها تسجر الناس عن هذه الأعمال وفي الوقت نفسه جوابر بمعنى أنها تجبر ما حصل لمقارف ذلك الذم من نقص حصل له بسبب الذنب فقطعوا يد السارق مثلا هذه العقوبة فيها جبر للنقص الذي حصل له بالسرقة جلد الزاني غير المحصن يكون فيه جبرا للنقص الذي حصل له في هذه المعصية وتطهيرا له فهذه المعصية العقوبات هي من باب التطهير وجبر النقص ولهذا تعد جوابرا وزواجر تجبر النقص وتزر عن مقارفة الذنب قال باب الضرب بالجريد والنعال فيما تعلق بما كان الحد فيه الجلد قد أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب أي الخمر قال قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال بعض القوم أخزاك الله يعني دعا عليه بالخزي أخزاك الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان لأن الدعاء على العاصي بالخزي أو اللعنة أو قبحك الله وقال له أو أهلكك الله أو أذلك الله أو كل ما كان منه الدعاء من هذا القبيل هذا كله من من معونة الشيطان عليه كل كل ذلك من معونة الشيطان على على هذا العاصي والأصل أن يدعى بالمعافات يدعى بالهداية يدعى بالصلاح لا يكون عوناً للشيطان عليه يدعو عليه بالهلاك أو باللعنة أو بالخزي وان ندعو بالهدايه بالصلاح بالعافيه بالمعافاه ويحمد الله الذي عافاه مما ابتلاه به ويحمد الله الذي عافاه مما ابتلاه به ويدعو يدعو لاخي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تعينوا عليه الشيطان لا تعينوا عليه الشيطان وهذا جانب يغفل عنه يغفل عنه كثيرا وينظر الإنسان إلى عظم الخطأ ويسارع إلى اللعن أو الدعاء على المرتكب لتلك المعصية بالخزي أو العار أو غير ذلك من الأمور فيكون ذلك من المعونة للشيطان عليه وهذا المعنى الذي جاء في, في هذا الحديث جاءت به آثار تعد من التطبيق العملي للصحابة رضي الله عنهم لما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن عبد الله بن زيد قال قطع لص فجعل الناس يدعون عليه قطعت يده فجعل الناس يدعون عليه فقال أبو برزة الأسلمي وعائذ بن عمر يا أيها الناس لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم وروى ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا رأيت آخاك قارف دنبا فلا تكو فلا تكونوا إذا رأيتم أخاكم قارف دمبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أن تقولوا اللهم اخزه اللهم ملعن ولكن سلوا الله العافية وفي بعض الروايات قال ولكن قولوا تاب الله عليه غفر الله له ونحو ذلك تاب الله عليه غفر الله له قال فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت فإن ختم له بخير علمنا أو قال رجونا أن يكون قد أصاب خيرا وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله وإن ختم له بشر خفنا عليه عملا أيضا جاء في هذا المعنى أثر عظيم جدا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولنتأمله جيدا فما أحوجنا إلى تأمله في تعاملنا مع العصات ومن يقارف الذنوب رواه ذكرها بن كثير في تفسيره في أوائل سورة غافر قال أورده عن ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن الأصم قال كان رجل من أهل الشام ذو بأس أي شدة وقوة وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفد إليه من الشام ففقده عمر يعني مضى وقت طويل ما يفد ما يراه عمر ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان ما فعل فلان ابن فلان قالوا يا امير المؤمنين يتابع في هذا الشراب يتابع في هذا الشراب يعني اخذ يتعاطى الخمر يتابع في هذا الشراب قال فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال له اكتب من عمر ابن الخطاب الى فلان ابن فلان سلام عليك اما بعد فاني احمد فاني احمد إليك الله الذي لا إله الا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ثم قال لاصحابه ادعوا الله لاخيكم ثم قال لاصحابه ادعوا الله لاخيكم ان يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه فجمع بين رضي الله الوصية للعاصي التذكير وطلب الدعاء له من أخوانه أن يهديه الله وأن يتوب عليه وأن يقبل بقلبه فلما بلغ الرجل فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردد غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني ان يغفر لي حذرني عقوبته شديد العقاب ووعدني ان يغفر لي غافر الذنب فجمعت الايه الرجل في, في الايه حذرني عقوبته شديد العقاب امرني ان اتوب واستغفر غافر الذنب دعاني اليه ووعدني أن يغفر لي قال ابن كثير وروه ابو نعيم اي في الحليه وزاد فلم يزل يردد يرددها على نفسه يردد الآية وهذا من التداوي بالقرآن والاستشفى به أخذ يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع ما معنى نزع؟ أقلع نزع يعني أقلع عن الذنب أقلع عن تعاطي الخمر وأحسن النزع يعني احسن في الاقلاع عنه وترك كليا واحسن النزع فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال هكذا فاصنعوا قال هكذا فاصنعوا فاذا رايتم اخاكم زل زله فسددوه ووفقوه وادعوا الله ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه ولا تكون أعوانا للشيطان عليه وهذا جانب حقيقة يغفل عنه يغفل عنه كثيرا مع العصات الذين تورطوا في بعض المعاصي في بعض الذنوب ما يجدون من يترفق بهم نصحا ودعوة وتذكيرا ودعاء له بظهر الغيب أن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه وأن يتوب عليه لا أن يكون الإنسان عونا للشيطان الشيطان عليه وهو يكون عونا للشيطان عليه بالدعاء على أخيه مثل يقول لعنه الله أخزاه الله قبحه الله ونحو ذلك أو مثلا يجابها بكلمات شديدة قاسية تجعله يزداد نفرة من الصالحين وقربا من الفاسدين والمفسدين نعم قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسه إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي يعني أحزن وأتألم وأتأثر فأجد في نفسي إلا شارب الخمر إلا شارب الخمر وخص شارب الخمر لأنه لم يقدر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قدرا مضبوطا فيه كم يكون له من جلدا فلذلك يقول ما أقبت حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي يعني أتأثر أو من يق إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته فإنه لو مات وديته والعلماء أجمعوا أن من قيم عليه حد من حدوده الشرعية من مثلا قطع يد أو مثلا جلد أو نحو ذلك فمات, فمات فلا يلحق من أقام عليه الحد ما دام أنه في حدود الحد الذي أذن به شرعا وترتب على ذلك موته فلا يلحقه شيء لا يلحقه شيء لكن علي رضي الله عنه بسبب ما يتعلق بحده الخمر وأنه لم يأتي في شيء مضبوط في قدر ما يكون الرجم لشارب الخمر الجلد لشارب الخمر فقال إلا شارب الخمر إلا شارب الخمر فإنه لو مات يعني عند إقامة الحد عليه وجلده وديته أي عوضت أهله أديها أو دفعته أدية وعطيته أدية لمن يستحقها من ذوي. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا هو التعليل كونه وجد في نفسه أنه لم يسن أي ليس في حد معين مضبوط من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت, إنه ما علمت إنه يحب الله ورسوله قال باب ما يكره من لعن شارب الخمر من لعني شارب الخمر يراد هنا باللعن أي بالتعين لأنه ثم تفرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعين فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر لعن شارب الخمر ولعن في الخمر عشرة فمنهم شارب الخمر هذا لعن بالتعمين لعن بالتعمين وأما المعين ممن ارتكب كبيرة من الكبائر سواء شرب الخمر أو غير من كبائر الذنوب فإنه لا يلعن بالتعيين لا يلعن بالتعيين يعني هذا الوعيد الذي هو هذا الوعيد الذي هو اللعن لا يلحق بالمعين إلا وفق شروط وضوابط هناك موانع من الحاق الوعيد به لكن اللعن بالتعيين جاء عن النبي اللعن بالتعميم جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي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 الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت, ما علمت إنه يحب الله ورسوله إنه يحب الله ورسوله وهذا فيه إثبات المحبة محبة العبد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا أن هذه المحبة تقوى وتضعف وتزيد وتنقص وأن هذه المحبة نقصها قد يترتب عليه وقوع الذنب وارتكاب الخطيئة وكل ما كملت هذه المحبة وقويت في القلب قوية الاتباع والبعد عن المعاصي والذنوب قد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني جعل سبحانه وتعالى الاتباع علامة على قوة المحبة وصدقها وتمامها قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه وهذا في موضع الشاهد للترجمة قال لا تلعنوه لأن اللعن من باب الوعيد اللعن من باب الوعيد الوعيد منه اللعن ومنه نفي الإيمان ومنه الدعاء بدخول النار او الحرمان من دخول الجنه كل هذا من الوعيد كل هذا من الوعيد والوعيد يحكم به بالعموم كما جاءت به النصوص يحكم به بالعموم كما جاءت به النصوص اما فقد يرتفع قد يرتفع عنه الوعيد بالتوبه مثلا بالتوبه قد يرتفع عنه الوعيد قد يشرب مثلا الخمر ثم بعد ساعة بعد ساعة ينزع عنه مثل ما مر معنا في قصة الرجل الذي نزع عنه ولم يعد تركه فمثل هذا يعني قد يتوب قد يتوب قد تحسن خاتمته قد هناك يعني قد يكون هناك ندم على تلك الذنوب او غير ذلك من الأمور فلا يلحق الوعيد بالمعين لا يلحق الوعيد بالمعين ولذا مره عن ام مسعود رضي الله عنه فيما ذكر عن أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يشدون ولكن ينظرون بما يختم له فإن ختم له بخير كان رجون له الخير وإذا ختم له بشر أشفق عليه وخاف عليه من ذنوبه وأعماله التي ارتكبها ومعاصيه التي اكترفها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لعن السارق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال باب لعن السارق وورد حديث بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق لعن الله السارق وهذا لا يتنافى مع الذي قبله باب ما يكره من لعن شارب الخمر لأن لعن السارق هنا في الحديث بالتعمين والمنه عنه في الباب الذي قبله بالتعيين والحكم واحد في السارق وشارب الخمر والزاني وغيرهم والمرابي وكل الكبائر كل الكبائر والمعاصي يكون فيها اللعن بالتعمين كما جاءت به النصوص وأما المعين فإن الحاق هذا الوعيد به لا يكون إلا وفق ضوابط وشروط وانتفاء موانع دل عليه كتاب الله والسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه فقول في هذا الحديث لعن الله السارق هو من هذا القبيل لعن بالتعميم وليس بالتعيين نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وعنها رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن أو ترس <تصفيق> <تصفيق> عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم قال باب قول الله تعالى والسارق فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع هل في كل المال ولو كان قليل جدا أو أن هناك قدر معين إذا سرقه وما زاد عليه تقطع فيه اليد تقطع فيه اليد أورد حديثين عن عائشة وحديثا عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ربع دينار هذا الحد الأدنى فما كان أقل من ذلك لا تقطع فيها اليد لكن هذا الحد ربع دينار وما كان مثله في القيمة أو زاد عليه, أو زاد عليه فإنه فيه, تكون فيه يكون قطع اليد وقطع اليد في ربع دينار فصاعدا المراد به حفظ أموال الناس من أن يعتد عليها المراد به حفظ أموال الناس بأن يعتد عليها لكن لو أن إنسانا اعتدى على آخر فقطع يده كم دية اليد ديتها خمسمائة دينار خمسمائة دينار و إذا سرقت هذه اليد اليد إذا سرقت ربع دينار قطعت مع نديتها خمسمائة دينار لو قطعت لماذا لأن هذا حفظ للأموال وهذا حفظ للأيدي من أن يعتد عليها حفظ وهذا حفظ للأيدي من أن يعتد عليها وحفظ اليد أعظم��고 شأنه أعظم ومقام الإنسان وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فأمر الدم والاعتداء على الإنسان في بدنه أعظم من أن يعتد عليه وأعراضكم في ماله قالوا عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن محجن أو مجن في ثمن مجن وقد ذكر العلماء أن هذا محمول على أنه كان في ربع دينار فصاعدا فذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم وقيل إن ربع الدينار الصرف يعادل ثلاثة دراهم نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب المحاربين وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كم التعزير والأدب قال عن أبي بردة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل قال كتاب المحاربين في الأصل من أهل الكفر والردة والمحاربين هم من يخرجون على الناس عدوانا بالسلاح والاعتداء عليهم وإشهار السلاح ورفع السيف ومقاتلة الناس هؤلاء يقال لهم محاربين وذكر أبوابا منها كما في هذا المختصر كم التعزير والأدب والتعزير يراد به العقوبات التي ليس فيها حد والأدب يعني تأديب الوالد لولده والمعلم لطالبه والمربي لمن يربيه ويؤدب قال عن أبي بردة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله والمرأة بحدود الله هنا أي المعاصي المعاصي التي حرمها الله فلا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله أي إلا في معصية من المعاصي التي حرمها الله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قذف العبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال قال باب قذف العبيد قذف العبيد يعني هل فيه حد كالأحرار ودلت السنة أنه لا حد على قاذف مملوكه في الدنيا لا حد على قاذف مملوكه في الدنيا لكن إذا كان قذفه وهو بريء مما قذفه به فإنه يقام عليه يوم القيامة يقام عليه الحد يوم القيامة يجلد يوم القيامة إلا أن يكون أي المملوك كما قال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قدف مملوك وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ويوم القيامة يستوي الأحرار والعبيد يستوي الأحرار والعبيد نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الديات ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصيب دم حرام قال كتاب الديات واورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما في فسحة من دينه أي في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما أي إذا أصاب دما حراما ضيق على نفسه ضيق على نفسه تضيقا شديدا بإصابته للدم الحرام لأنه أقحم نفسه في ورطة لا مخلص منها لا مخلص منها الذنوب الأخرى من سرقة أو غير ذلك يمكن مثلا يعادة الحق إلى لكن إذا قتل شخصا إذا قتلوا بقتله له ذهبت نفس الشخص فيكون تورط ورطة لما خلص له منها لأن من قتله ذهب انت فارق هذه الحياة ولهذا يقول بن عمر رضي الله عنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها سفك الدم الحرام بغير حله سفك الدم الحرام بغير حله نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل يعني أن من أظهر الإيمان من أظهر الإيمان لا يقتل لا يقال إن أظهر الإيمان تعوذا من القتل. لأن لا يدرى ماذا تنطوي عليه القلوب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته يعني ظنا منك عندما قتلته أنه إنما أظهر الإيمان تعوذا من القتل فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل تخفي إيمانك بمكة من قبل وهذا الحديث ليس على شرط المختصر لأن البخاري رحمه الله تعالى إنما رواه تعليقا نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال باب ومن أحياها ومن أحياها جاء في الأصل عن ابن عباس رضي الله عنهما من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا لأن الناس جميعا يسلمون منه بذلك إذا كان على هذه العقيدة وعلى هذه هذا الإيمان وأورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وليس منا هذه إنما تقال في كبار الذنوب وعظائم الآثام نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين قال عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزان والمارق لدينه التارك للجماعة قال باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس أولها وكتبنا عليهم فيها أي اليهود في التورات. أن النفس بالنفس أي النفس مأخوذ بالنفس مقتول بها وأورد تحت هذه الترجمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والسارق لدين التارك الجماعة والشاهد من الحديث الجملة الأولى النفس بالنفس أي من قتل نفسا معصومة بغير حق فإنه وجب بذلك القصاص ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب وقوله آه قوله قوله لا يحل دم أمرئ مسلم إقامة هذه الحدود إنما هو مخصوص بولي الأمر إنما هو مخصوص بولي الأمر فهو الذي تقام على يديه ويتولى إقامة الحدود لأن أحد الناس وأفرادهم يتولون ذلك نعم وقال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من طلب دم امرئ بغير حق قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه قال باب من طلب دم امرئ بغير حق أي ما حكمه ودل الحديث الذي ساقه رحمه الله أن هذا من عظائم الذنوب وموجبات غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وبغضه لفاعل ذلك وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض أفعل تفضيل أي شد الناس بغضا إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه وهذا هو موضع الشاد من الحديث نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذى له فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح قال باب من أخذ حقه أو اكتص دون السلطان أخذ حقه من جهة غريمة وخصمه أو اقتصى دون السلطان يعني دون حكم الحاكم وإنما باشر هو بنفسه ذلك وأهل العلم متفق كلمتهم على أنه لا يجوز للإنسان أن يتولى القصاص بنفسه مثل مثلا أن يسرق منه شخص فيمسكه ويقطع يده مثلا أو نحو ذلك ما هذا لا يجوز لا يجوز وإنما أمور العلم وإقامة الحدود ليس لأحد الناس وأفرادهم وإنما هو للسلطان وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال استمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح إن هذا خرج مخرج التغليض الوعيد وبيان الشناعة هذا العمل أن يطلع على بيوت الناس أو أن ذلك من دفع الإنسان عن التعدي عليه والنظر على حريمة من خلال فتحة من الباب أو نحو ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دية الأصابع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام قال باب دية الأصابع يعني هل هي متساوية أو مختلفة يعني هل إذا قطع الإنسان إصبع شخص الإبهام يختلف مثلا عن قطع السبابة أو الخنصر أو أدية واحدة هل هي متساوية أو مختلفة هذا المراد بهذه الترجمة وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام سواء فالأصابع أصابع اليد وأصابع الرجل كل منها كلها سواء وفي كل واحد منها عشر من الإبل نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب استثابة المرتدين وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من أشرك بالله قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر قال كتاب استتابة المرتدين استتابة المرتدين أي أن على المرتد التوبة من الردة كتاب استتابة المرتدين ولما يبقى في هذا الكتاب مما في الأصل إلا باب واحد وهو إثم من أشرك بالله يعني إثم من أشرك بالله عظم هذا الإثم وأن إثم الشرك هو أعظم الإثم لأن الشرك أظلم الظلم وأكبر الظنوب وأعظمه على إطلاقه الذنب الذي لا يغفر وأورد تحت هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر والشاهد من الحديث للترجمة قوله من أساء في الإسلام, من أساء في الإسلام وعند جماعة من أهل العلم أن المراد بالإساءة هنا الردة الإساءة هنا المراد بها الردة من أساء في الإسلام أي ارتد أخذ بالأول والآخر لا أن الشخص الذي كان مشركا ثم أسلم وأساء بفعل بعض المعاصي تستوجب أن يؤخذ بالمعاصي التي كانت عليه في الجاهلية الإسلام يهدم ما كان قبلها لكنه إذا أساء بالردة والسرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يؤخذ بالآخر والأول بالأول والآخر وعلى هذا فيدخل في إثم من أشرك يدخل هذا الحديث الدلالة على الترجمة إثم من أشرك بالله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتو إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا